يا نيلي يا لدي يا يا عيني يا <تصفيق> <محلوكي> اروح لي مين اشتكي ولا اعاتب مين وحكايتي لم تنحكي ولا اعاتبني وانا <تصفيق> من قله البخت مانيش عارف اعاتبني <تصفيق> عملت طيب وكان امل يكون طيب نكروم كملي والساعه بتتقدم ما باينش اللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب انا قلت للقلب توبه ما رحش ناحي ادمزروا في كده يبا ما تتعبني وقلت للعناحين تبطلن و احنا و حين ادمزروا في معك ساوي الزمن ماي مزلو في معاك والزمن <زاوي> الزمن مايل وحمل المشيئه على كتف اليمين مايل من عشرة اللي من عشرة اللي فرعهم مايل نسيوا الجمايل وحتكلموا هاتبين <ميه>